قد ترى نفسك أنك خير منه في جانب من الجوانب لكنه خير منك في جانب اخر قد ترى نفسك انك خير منه في جانب اللسان والفصاحه والعلم والدعوه لكنه خير منك انه اكثر منك صلاه خير اكثر منك صياما اكثر منك صدقه قد يكون في قلبه من الاخلاص ما ليس في قلبك اذا لا تجعل نفسك في القمه فان من جعل نفسه على قمة الجبل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 وليس بالضرورة أن يكون كافرا بل قد يكون مسلما ويل لكل همزة اللمزة ثم قال بعدها الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم كالتفسير للآية التي سبقتها الذي جمع مالا وعدده جمع المال في ليله ونهاره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 عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه يوم انذبح شات والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح وكان قد تصدق بجل الشات الا ذراعها فقالت قال الحبيب المصطفى لزوجته يا يا عائشة ما بقي لنا من الشات قال ذهب كلها الا ذراعها قال بل ذهب ذراعها ومضى كلها لأن الذي تصدق به هو الذي ينتفع الإنسان به بقي كلها إلا ذراعها الذي جمع مالا وعدده كثير من الناس أيها الأحباب جاءوا إلى هذا البلد فنسوا ربهم وعاشوا للمال عاشوا للتجارة والشركة عاشوا للمقاولات وللعقارات وللعمارات لا هدى فلهم في هذه الدنيا إلا ذلك إلا أن يكنزوا الأموال وأن يحصلوا عليها من حلال ومن حرام فلا يبالون من أين أتى هذا المال فما استطاعوا أن يتحصلوا عليه فهو الحلال وما لم يستطيعوا فهو الحرام عندهم فالميزان الذي يزينون به هو التوصل إلى الحصول عليه لما وافق شرع الله عز وجل أو خالفه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يقول الشمقطي والذنب هنا منصب على هذا الحسبان وهذا دليل على أنه أنكر البعث بعد الموت يحسب أن ماله أخلده يظن أن هذا المال سيخلده في هذه الدنيا يظن أن هذه الثروة ستبقيه يظن أن هذه الكنوز سوف تدفع عنه هادما للذات كثير من الناس انشغل بأمواله ونسي الموت انشغل بثرواته وقصوره يشيدها هنا وهناك وهو متغافل وناسن لهادم اللذات ومفرق الجماعات متغافل عن الموت والإرماس ورحم الله أبا العتاهية يوم أن دخل على هارون الرشيد فقال له الخليفة عذني يرحمك الله عذني كانت قلوبهم رقيقة يقربون أهل العلم والوعب رغم أنهم في البذخ والترفي والملك والسلطة لكنهم لا يقصون أهل العلم والوعب بل كانوا يفكرون في آخرتهم ويعلمون أنهم غير مخلدين قال لأبي العتاهية شاعر الزهد والحكمة عذني يرحمك الله قال عش ما أبدا لك سالما في ظل شاهقة القصور فتبسم الخليفة قال حسنت قال زدني قال يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فطأطأ الخليفة رأسها قال زدني فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور الروح إذا بدأت تخرج فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فانفجر الخليفة بالبكاء يحسب أن ماله أخلده لفرط جهله ولعظيم غفلته يظن أنه مخلد في هذه الحياة يظن أن يظن أن هذا المال سيدفع عنه الموت لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم يغني عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب أي طريق من كل أوب لها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يظن هذا المغرور الذي غره ماله وغرته ثروته وغره كنزه أنه مخلد بذلك وهيهات هيهات لم يكن الخلود للأنبياء لم يكن الخلود للأصفياء الأنقياء لم يكن الخلود للمرسلين بل لإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم تظن أنك أنت ستخلت يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن ميت الخالدون كل نفس ذائقة الموت أي إن ميت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت أحب الخلق إلى الحق جل وعلا تظن أنهم سيخلدونهم لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفن نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يحسب أن ماله أخلده ولذلك يمنع حق الفقراء منه ولا يفكر في إساب ولا عقاب همه متى تنتهي ينتهي بناء الفيلة والقصر وتجده دائما يزيد ويزيد لا يعرف الشبع أبدا لا يعرف الشبع ولا القناعة هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن جمع الدنيا بأكملها هالراحة منها بغير الطيب والكفن إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا بكم يخرج؟ بقطعة قماش وقطنة بين إليتيه وشيء من الطيب والحنوت ويترك دنياه وماله وقصره وتجارته للورثة يتخاصمون عليه ويتمتعون به في الوقت الذي يسأله ربه تبارك وتعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا وكم ستخرس ألسن؟, كم ستخرس ألسن عندما يسألها ربها عز وجل من أين أتيت بهذا المال من أين من حلال أم من حرام الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يظن أنه سيخلق ويل لكل همزة اللمزة ولذلك قال بعض أهل العلم إن السبب الذي جعله همازا لمازا هو كثرة أمواله فلما كثرت أمواله وعظمت ثروته وانتشرت عقاراته وأراضيه وفلله جعل ينتقص العباد فلان حقير فلان ليس عنده شيء فلان ليس برجل لأن هؤلاء الطبقة أيها الأحباب يزنون بالدينار والدرهم فإذا كان عند الإنسان دينار فثمنه دينار وإن كان عنده ديناران فثمنه ديناران وهكذا غرهم المال وجهلوا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة فالمال مال الله تبارك وتعالى يحسب ان ماله أخلد لا خلود في هذه الحياة إنه لابد من الموت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فالموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا شريف ووضيع ولا غني وفقير ولا حقير ووزير لا بد من ذوق كأس الموت ولا بد من لقاء الله جل وعلا فعلى ما هذا الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى الرآاه استغنى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده قيل لبعض السلف إن فلانا جمع أموالا كثيرة قال هل جمع أياما ينفقه فيها قالوا لا كيف الأيام ما تجمع قال إذا لم يجمع شيئا وصدق رحمه الله كم من إنسان ثري؟ بل أغلب الأثرياء يرحلون إلى الله ويتركون الكنوز ويتركون الثروات هل استمتعوا بها؟ أبدا فعلى الحرص وسوء الظن بالله فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمى غني كل من يقنع الرزق مقسوم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق أشد طلبا للعبد من أجله والله لن تخرج من هذه الحياة حتى تستوفي كل ما قسم الله لك من الرزق حتى قطرات الماء حتى عدد الأنفاس حتى عدد فتاة الخبز لن تخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي ذلك فلماذا سوء الظن ولماذا هذا الحرص احرص على ما ينفعك ولا تحرص على ما يضرك اهرص على ما يقربك إلى ربك ولا تحرص على أن تكثر مالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس حسابا يوم القيامة هم أكثر الناس أموالا وأخبر أيضا أن فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة قبلهم بنحو خمسمائة عام ينتظرون قف هنا ما زال حسابك الشيكات هذه والكنبيلات كل هذا ستحاسب عليه بالدينار والدره اجمع الآن أنت تفرح الآن بالمال لكن بعدين سترى اجمع. بعض الناس اليوم إذا قلت له هذا الشيء حرام يضح. خذ انت الحلال وعطيني أنا الحرام والعياذ بالله هكذا يتبجح خذ الحرام متع نفسك حرية احنا في عالم الحرية اليوم يحسب أن ماله أخلده فرد الله عليه اسمع الرد الآن كلا كلا آدات ردع وزجر لهذا الذي ظن هذا الظن الخاطئ ولهذا الذي حسب هذه الحسبة الخاطئة كلا فإن ماله لن يجعله مخلدا في هذه الدنيا يحسب أن ماله أخلده كلا لن يخلد في هذه الدنيا ولن يخلده ماله لابد من أن يلاقي ربه قارون الذي ملك ما ملك قال تعالى عنه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه مفاتح الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتح الكنوز يجتمع عليها العصبة من الرجال الجماعة من الرجال لحملها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 يجمع من الحرام لا تنسى نصيبك من الدنيا فهي لافتة مرفوعة من قبل من يعبدون الماء من دون الكبير المتعال ولا تنس نصيبك من الدنيا لابد من أن تقرأ التي قبلها وبعدها وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فماذا كان جواب هذا الغر هذا الخسيس قال إنما أوتيته ولا علم عندي أنا أعرف كيف أحسب وأدخل الأموال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 أرصفت المقاهي يا ليت لنا مثل ما أوتي عمالنا بالخارج قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا لحظ هؤلاء انظر الآن في سنتين عاد بسيارة شو السيارة السيارة تمس في الأرض من انتقالها تجد صاحبها يمشر السحاب والعياذ بالله يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فرد عليهم أهل العلم والدعوة وقال الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فكانت نتيجة هذا الذي خرج يتبختر ويتخايل أمام رأيته وقد وضع على صدره النياشين وضع نياشين الذهب والفضة وضع البدل الرسميه وخرج الناس هابت كله بريق من الذهب والفضة فخسفنا به وبداره الأرض انشقت ثم ابتلعت انتهت فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه بينما رجل خرج يتبختر في مشته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قال العلماء يتجلجل يعني يغاص إلى الأرض السابعة ثم يصعد به إلى الأرض الأولى وهكذا تكسر عظامه ولحمه العياذ بالله يتبختر يتخايل بماله ظن أنه سيخلق ذهب قارون ورحل إلى الله وبقي ماله ذهب فرعون ورحل إلى الله وبقيت أهرامه وكنوزه ذهب الأثرياء والأغنياء كلهم رحلوا إلى الواحد الديان وبقيت أموالهم هل انتفعوا بهذه الأموال بل زادتهم رجسا إلى رسهم وماتوا وهم ظالمون يحسب أن ماله له أخلده هو يظن هذا أنه سيخلد سبحان الله لا يحسب للموت حسابا عجيب الله أمر بعض الناس تجده قد بلغ الخمسين أو أكثر على أن يزيد قال والله عندي فيل في شمال البلاد لو بنيت في جنوب البلاد ولازمني واحد على البحر واحد على قمة الجبل كقوم عاد قال لهم هود أتبنون بكل ريع مرتفع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون مخلدين أنتم شاذا على قمة الجبل يظن أنه سيخلد وربما مات ولم يدخل إلى قصر من هذه القصور وربما مات ولم يأكل من هذا المال إلا القليل القليل فهل انتفع بهذا المال؟ أم كان عليه والأياذ بالله وبالا وخسارة ونكالا الثاني كلا ليس الأمر كذلك لن يخلد بهذا المال الله جل وعلا لا يحاب أحدا لأنه كتب الموت على كل من كان تحت عرشه يموت محمد صلى الله عليه وسلم وأنت ستخلد أيها الغر يموت حبيب الحق سيد الخلق سيد المخلوقات سيد البريات صلى الله عليه وسلم تنزل به السكرات ويموت ولم يخلد بل وأذن في الخلود وقيل له تريد أن تبقى تخلد ماذا تريد قال بل الرفيق الأعلى حتى عائشة رضي الله عنها قال تعلمت أنه يخير جاءه جبريل فخيره ماذا تريد يا رسول الله تريد تبقى نبيا أم تريد أن ترحل إلى ربي قال فالرفيق الأعلى لأنه يعلم أن ما عند الله له خير من هذه الحطامة خلاص أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح الأمة أقام الحجة دخل الناس في دين الله أفواجا انتهت وظيفته صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذا التراث الهائل اكتمل نزول القرآن ترك الرجال رب الأطهار رب الشباب رب النساء خلاص الآن يحتاج لأن يرتاح الآن لا تعب عليه صلى الله عليه وسلم انتهى وقت التعب الآن كلها لذة ومتعة جعل لله وإياكم من, من يرافقه بمنه وكرمه يحسب أن ماله أخلد كلا لا ينبذن في الحطمة وهنا خرجت هذه الآية مخرج القسم أي والله لا يقذفن في الحطمة لا ينبذن يعني لا يرمين ولا يقذفن في الحطمة قال أهل العلم والحطمة اسم من أسماء النار وعجيب أمر القرآن في كل موضع من المواضع يذكر اسم فالسعير تذكر في مكان مناسب والجحيم تذكر في مكان مناسب والهاوية تذكر في مكان مناسب والدرك الأسفل من النار يذكر في مكان مناسب كل شيء موضوع في موضعه الحطمه قال أهل اللغة من الحطم والحطم هو التكسير والأكل بشدة والجزاء من جنس العمل هو لما كان يجمع المال ويعدده ويأكل من الحلال ومن الحرام يجمع ويكنز ويجمع ويكنز يحسب أن ماله أخلده حتى قال كعب محمد بن كعب رضي الله عنه رحمه الله وهو من أئمة التابعين يقول يجمع المال في النهار هذا إلى هذا حتى إذا جاء الليل لا مكانه جيفة المنتنة لا صلاة ولا عبادة ما يفكر أصلا لأنه يعبد المال وقد قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار عبد الدينار عبد للدينار تعس عبد الدرهم دعا عليه بالتعاسم لأنه يعبد الدنار والدرهم يصرف حبه كله يفضل الدنار والدرهم على ولده امتلأ قلبه بحب المعنى تعلق قلبه به فنسي ربه كلا لا ينبذن في الحطمة والله لا يقذفن في الحطمة والله لا يرمينا في الحطمه في النار التي تقول هل من مزيد التي يحطم بعضها بعضا لا هذا الذي جمع ماله وعدده لا يرمينا هذا الهماز اللماز هذا الذي يحسب ويظن أن ماله قد أقلده لا يقذفنا في الحطمه لا يقذفنا فيها ولا فيها ونترك الحديث عن تأويل بقية الآيات إلى ما بعد صلاة العشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه يقول جل وعلا كلا لينبذن في الحطمه. كلا زجره الله عز وجل وردعه وكذب حسبته وكذب ظنه أن هذا المال سيخلد به كلا لن يخلد بهذا المال ولا وليقذفن ويرمين في نار الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وهي اسم من اسماء النار ويرى بعض أهل العلم أنها طبقة من طبقاتها ثم قال عز وجل بعدها وما أدراك ما الحطمة, وما أدراك ما الحطمة أي ما علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أعلمك بعظم شأن هذه الحطمة وما, أدراك وما جاءك خبر عن ذلك وما أدراك ما الحطمة وهذا أسلوب التهويل والتعظيم لشأن هذه النار وما أدراك ما الحطمة ثم قال تعالى بعدها نار الله الموقدة نار الله الموقدة إن الله تعالى أضاف هذه النار إلى نفسه إنها نار الله إنها نار الله المسعرة التي نسيها الناس نار الله الموقدة التي لا تعرف الخمود نار الله ليست كنار الناس نارنا نحن أيها الأحباب تخمد وتنتهي لكن نار الله لا تعرف الخمود كلما خبت زدناهم سعيرا أوقد الله عز وجل عليها مدة لا يعلمها إلا هو ولذلك فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد إن النار فضيع منظرها مخيف هولها بعيد قعرها عظيم حرها نار الله الموقدة جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي في الدنيا ناركم هذه جزء واحد من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية لكافية في العذاب لكافية في النكال. قال ولكنها فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا كلهن مثل حرها كل جزء من أجزاء نار جهنم مثل نار الدنيا كلها ناركم هذه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم وفي رواية الإمام أحمد وسنن البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد فلا إله إلا الله ما أعظم هذه النار أضافها الله إلى نفسه ليبينا عظمها نار الله الموقدة ليست هي كنار الدنيا جاء في سنع البيهقي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه إنها أشد سوادا من القار قال العلماء أي أشد سوادا من الزفت ولا يا ذو بالله إن, وقو إن وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة توقد وتسعر بأجساد العباد وبالحجاره ما الحجارة جاء في مستدرك الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي والألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها حجارة من كبريت خلقها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا أعدها الله للكافرين نار الله الموقدة انها نار جهنم لهؤلاء اللمازين الهمازين انها نار الله عز وجل انها الحطمه لهؤلاء الذين اقبلوا على حطام الدنيا فكان جزاؤهم من جنس عملهم نار الله الموقده كلا لينبذن في الحطمه لا يرمينا في هذه الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده ماذا تفعل هذه النار ماذا تفعل لهذه الأجساد ولهذه الأجسام ولهذه الجلود ولهذه العظام ولهذه القلوب اسمع إلى علام الغيوب وهو يقول التي تطلع على الأفئدة فإنها تأكل الجلود واللحوم وتحطم العظام وتصل إلى القلوب التي تطلع على الأفئدة يقول الإمام القرطبي رحمه الله والسبب الذي من أجله خص القلوب هنا أن الإنسان في الأصل إذا أحس بألم في قلبه شديد فإنه يموت لكنهم يصلون إلى الموت ولا يموتون كما قالت تعالى لا يموت فيها ولا يحيا إن الذي يدخل النار والعياذ بالله لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما التي تطلع إلى على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة فهي تصل إلى جنان الإنسان إن الإنسان أيها الأحباب إذا أحرق بنار الدنيا في هذه الدنيا فإن الألم يحس به في موضع الحرق ولا يصل الألم إلى قلبه أو إلى مأيدته أو إلى مصارينه لكن نار الله الموقدة تصل إلى أعماقه وإلى أجزائه فإن النار تحيط به من كل مكان فهو عذاب أفضأ وأجنى وأبشأ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على القلوب وتصل إلى القلوب هذه القلوب التي استمتعت بالهمز واللمز هذه القلوب التي تفكهت في الخوض في أعراض الناس ولمزهم وهمزهم وتنقصهم واحتقارهم تصل النار إليها هذه القلوب التي تعلقت بالمال ونسيت الكبير المتعال تطلع النار إليها هذه القلوب التي نسيت لقاء الله وتعلقت بالدنيا وبالحطام الزائل تصل إليها النار نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فتحرق هذه القلوب وتوجعها وتؤلمها وتفزعها نار الله الموقدة فلا مخرج لها من ذلك إن ماتت على الكفر هذه القلوب التي في الأصل ينبغي أن تتعلق بربها وأن تمتلئ بحب خالقها وأن تذعن لمولاها تبارك وتعالى إلا أنها في هذه الحياة تعلقت بالمال تعلقت بالمتاع فنسيت الخالق تبارك وتعالى فناسب أن تعاقب بهذه النار وأن تأكل النار أشادها وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب التي تطلع على الأفئدة ثم أخبرت عائلة عن حالهم فقال إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مغلقة المطبقة لا روح فيها ولا ريحان لا فرج فيها ولا أبواب ولا نوافذ إنها عليهم مؤصدة تغلق عليهم فيزداد عذابهم وحرهم ونكالهم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة, في عمد ممددة يقول العرب عارب عارب عارب عارب كما يقول ابن زيد أوصد الباب أي أغلق الباب إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة لا تفتح أبدا إذا ما دخلوا فيها فإنها تغلق أبوابها وتحكم ولا خروج لهم منها لا يموتون فيها ولا يحيون فهم بين الموت والحياه في عذاب دائم ونكال المستمر إلى أبد الآبدين لا خروج لهم منها يستغيثون فلا يغاثون يس يسترحمون فلا يرحمون يطلبون النجاة فلا نجاة لهم ينادون على أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن فيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فإن عطشنا قد عظم وإن جوعنا قد كثر أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشحدون فييأسون من أصحاب الجنة ييأسون منهم ثم بعد ذلك يستمر العذاب والنكال فيذهبون إلى مالك عليه السلام خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نريد أن نموت وهم الذين كانوا يكرهون الموت في الدنيا كانوا يشبعون لذائذهم بطونهم وفروجهم من المباح ومن المحرم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون قال أهل العلم لا يجيبهم خازن النار إلا بعد ألف عام لا يتيهم الجواب وهم في هذا العذاب والنكال قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ثم بعد ذلك ايها الاحباب يتفق اهل النار على ان يستغيثوا بالعزيز الجبار وان ينادوا على الواحد القهار وقالوا ربنا غلبت علينا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم الله جل جلاله ما شاء ثم يقول لهم اخسأوا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون أنتم الذين لم يكن أحد من الناس يستطيع أن يعدل عليكم كان الواحد منكم إذا قل له اتق الله أخذته الأزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ما يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يعدل عليكم أو أن يردكم إلى رشدكم أو أن ينكر عليكم ما تفعلونه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية سخرتم منهم فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ثم بعد ذلك أيها الإخوة إذا ما يأسوا اجتمعوا مرة أخرى وقالوا نصبر نصبر لعله يأتي يوم نخرج فيه من هذه النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من غضب الجبار ومن عذاب القهار يقولون نصبر فيجمعون كلمتهم على الصبر ولكنه لا ينفعهم الصبر لم يصبروا في الدنيا على الطاعات لم يصبروا في الدنيا على المقدورات لم يصبروا في الدنيا على ترك المحرمات فلا ينفعهم الصبر إذا ما وجدوا في أليم الدركات وقالوا ولذلك إذا ما أجمعوا ورأوا أن الصبر لا ينفعهم قالوا على لسان رجل واحد قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ما لنا من مخرج ما لنا من فرج سواء صبرنا أم لم نصبر وهنا يؤمر لإبليس بمنبر من النار فيرقاه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 إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يقول أهل العلم فليس لهم بعد ذلك إلا الشهيق والزفير كأنهم حمير يشهقون ويسفرون لشدة الألم إلى أبد الآبدين إلى ما لا نهاية له خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده يقول ابن عباس العمد هنا هي الأبواب التي أحكم إغلاقها ويرى أبو صالح أنها الأغلال والقيود ويرى الشنقيطي رحمه الله صاحب أبواء البيان أنها عبارة عن قصب مجوف ضيق واستدل بقوله تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا تفتح هذه العمد وهذه العمد وهذه جمع كثرة كما قال الجوهري وجمع القلة أعمدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممددة وهناك أيها الأحباب إذا ما أحكم إغلاق أبوابها وجعلت عمدها مؤصدة عليهم فإنه تكتب عليهم كلمة الخلود فلا خروج لهم منها لأنهم كفروا بالله وأشركوا بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده ولقد احتوت هذه السورة المباركة على وجازتها وجوها من البديع والبيان أولا صيغة المبالغة فيه مزه ولومزه لأنها على وزن فعله فهذا يدلك على أنهم كثيروا الهمز واللمز لعباد الله عز وجل الفائدة الثانية التنكير للتفخيم جمع مالا وعدده يعني أنه أحصى مالا وجمع مالا كثيرا وعظيما الثالث الجناس الناقص في قوله سبحانه همزه ولمزه الفائدة الرابعة أسلوب التهويل في قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة الفائدة البلاغية الخامسة ذكرنا الجناس الناقص نعم نعم نعم. نعم. نعم. نعم. نعم توافق الفواصل في قوله تعالى همزه لمزه عدده أخلده توافق الفواصل فاحتوت هذه الصورة على وجازتها وجوها من البديع والبيان كما أنها احتوت على فوائد عظيمة أول فائدة أيها الأحباب تحريم غيبة الناس والوقوع في أعراضهم لأن الله عز وجل توعد هؤلاء بالويل توعدهم بالويل والعذاب ويل لكل همزه ويستفاد من هذه السورة تحريم لمزهم وتنقصهم بالعين أو بالحاجب أو بالغمز أو باليد أو بأي أسلوب فالتحريم يشمل والحكم يشمل ما لو كان فعل الإنسان بقوله أو بفعله ويستفاد من هذه السورة أن القرآن منهج حياة كامل ينظم أو يراعي العلاقة بين العبد وخالقه وبين العبد والعباد لأن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأمور لأنها تسبب ماذا في المجتمع تسبب الحقد والضغائن في القلوب وتتمزق على إثلها الصفوف فالقرآن يعالج هذه القضايا جيدا ويحرص دائما على أن يكون الجو صافيا بين العباد وبين الناس عموما ويستفاد من هذه السورة مكانة ابن آدم عند الله عز وجل فإن الإنسان عند رب له عند ربه مكانة عالية يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة والدليل على ذلك أنه حرم همزه ولمزه لأنه إنسان لا يجوز التنقص منه كيف تتنقص منه وقد شرفه الله عز وجل رضي الله تعالى له بأن يكون عبد الله تأتي أنت لتتنقص منه أو لتهمزه وتلمزه لتغتابه ولتقع في عرضه إياك إياك أن يكون هذا حالك ويستفاد من هذه السورة المباركة أن جمع المال وتعداده من صفات أهل النار الحرص على جمع المال وتعداده من صفات أهل النار الذين لا يرجون لقاء الله تعالى والمؤمن أيها الأحباب يجمع من الحلال ولا بأس ليسد حوائجه وليتقرب بالمال إلى ربه لكن لا ينبغي أن يكون ذلك غايته في هذه الدنيا لأنه سوف يرحل عن قريب ما هي الحياة إنما هي أربعة أيام وكلنا سنرحل إلى الله هذا الاجتماع لن يدوم أنا سأفارق الدنيا وأنتم ستفارقون ونجتمع عند الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فأهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قل ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فيستفاد منها إذن أنه لا ينبغي الحرص على جمع المال وتعداده لأن ذلك من صفات أهل النار وقد بينا سلبيات ذلك فأن الإنسان إذا حرص على جمعه وفكر إلا فيه سوف ينسى بالضرورة دينه سوف ينسى ربه سوف ينشغل عن طاعة الله عز وجل بهذا المال ولا خير في مال. ولا وظيفة ولا متاع ألها عن طاعة الله وأنسى العبد ربه لا خير في هذا الشيء ولا بركة فيه بل والله هو منزوع البركة مقت ودمار على صاحبه ويستفاد من هذه السورة الكريمة أن الخلود منتف في حق المخلوقين لقوله يحسب أن ماله أخلده فانه لن يخلد أحد مهما ملك من المقومات والله تعالى لا يحاب أحدا حتى ولو كان هذا العبد نبيا كريما أو ملكا كريما فإنه لا بد من أن يذوق كأس الموت لأن الله كتب الموت على كل من كان تحت عرشه ويستفاد من هذه السورة أن من ظن أن ماله سيخلد به في هذه الدنيا فهو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان على ما ذكر الشنقطي رحمه الله ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا جمع المال فإنه يرحل ويبقى ماله يحسب أن ماله أخلده حتى المال أصله لا يخلد أيضا بل كل هذا المجموع سوف يفنى وسوف يبلأ وسوف يذهب هباء منثور ويستفاد من هذه السورة أن الذي أتى بهذه الصفات فإنه يقذف في النار قذفا وهذا يدلك على عظيم جرمه وكبير إثمه لينبذن في الحطمة مقل يدخلن لينبذن لا ليرمين لا ليلقين لا لإهانته وزيادة عذابه إن الإنسان لو ألقي من شاهق في البحر لاق في الماء لا أقول على اليابسة لكان ذلك عذابا له لتمزقت أوصاله كما تعرفون فما ظنكم بما لو ألقي في النار وألقي في الحطمة ويستفاد من هذه السورة المباركة أن الجزاء من جنس العمل فهو لما كان حريصا على حطام الدنيا يأكل ويأكل ويجمع ويجمع وينمي ويربي ويكنز ويخفي فإنه ناسب أن يعذب في هذه الحطمة التي تأكل كل شيء هو يريد أن يأكل كل شيء فألقي في نار تأكل كل شيء يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فهي لا تعرف الشبع لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع الرب عز وجل عليها قدمه فتقول قط قط حسبي حسبي وينزوي بعضها على بعض جل الله تعالى وتبارك ويستفاد من هذه السورة أن هذه الحطمة عظيمة عظيم هولها لأن الله هولها بقوله وما أدراك من الحطمة ويستفاد منها أيضا أن هذه النار عظيمة لأن الله أضافها إلى نفسه للتعظيم والتهويل نار الله نار الله الموقدة ويستفاد من هذه السورة المباركة أن الإنسان عليه أن يحفظ قلبه من أن يتعلق بشيء من حطام الدنيا وأن يحفظ قلبه من أن يكون ميالا إلى الاغتياب وإلى اللمز وإلى الهمز وإلى العيب وإلى التنقص من عباد الله لأنه لو ترك لقلبه العنان وترك له الحبل على الغارب فصار هذا القلب يتعلق بغير الخالق ويأنس لمجالس الغيبة والنميمة لمجالس البهتان والتنقص والعيب فإنه سيعذب هذا القلب لأنه سيقذف صاحبه في النار وهذه النار تطلع إلى الأفئدة تصل إلى الأفئدة ويستفاد من هذه السورة أن عذاب الآخرة ظاهر وباطن أن عذاب الآخرة ظاهر وباطن فكما أن الجلود تحرق فإن العظام أيضا تحطم وإن الجنان والعياذ بالله يعذب ويوجع نعوذ بالله من العذاب ويستفاد من هذه السورة أن من كفر بالله وأشرك به فإنه خالد في النار لقوله إنها عليهم مؤصدة مغلقة ويستفاد منه أنه لا مفر لهم منها ولا مغيث لهم منها جزاء وفاقة جزاء كفرهم وشركهم وإيذائهم لعباد الله تبارك وتعالى هذه بعض الفوائد التي تحضرني أيها الأحباب استنبطتها من هذه السورة المباركة ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم إنا نسلك في مقامنا هذا وقد جمعتنا في هذا البيت في هذه الليلة على ذكرك وشكرك والتفقه في دينك والتفقه في كتابك نسألك اللهم أن تجمعنا في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نعوذ بك من النار اللهم إننا نعوذ بك من النار اللهم إن أسادنا لا تقوى على النار اللهم يا ربنا إن أسادنا الضعيفة لا تقوى على حر الشمس والله لا تقوى على حر الشمس ولا نقوى على عذابك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ونحن أهل الذنوب والمعاصي والتقصير اللهم لا تؤخذنا بمعاصينا اللهم لا تهلكنا اللهم لا تعذبنا اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين النار اللهم أبعد ع... أبعدنا عن النار في القبور ويوم الحشر والنشور يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون همزين ونعوذ بك من أن نكون لمزين اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون همزة اللمزة اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والوقواء في أعراض عباد الله اللهم اجعل اجعلنا من أصحاب الألسن الذاكرة يا رب العالمين اللهم أصلح قلوبنا اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك اللهم اجعل قلوبنا متعلقة برضوانك وبما عندك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن يعبدون المال ومن من يعيشون للمال ومن من يعيشون للدنيا اللهم اجعلنا ممن يزهد في هذه الحياة اللهم اجعلنا ممن يزهد فيها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والشك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا